إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاندين والقاندات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات. لقاك يا سواه ابن الصالحات المحرمين والحافظين فوجا والحافظات ذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجر Amen. Um... Thank يصل عليكم فَمَا لَنْكُمْ عَلَيْنِ إن أراد النبي أن يستلق حما خالصا لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما إن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقطع عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتكن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله رفورا رحيما وكان الله عليما حبيما لِنَسِينَ لِحَميد ان ذالك كان يخزي النبي فيستكين لكم والله لا يستحي من الحق واذا سأل I یا <تصفيق> ای